بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا يعرض يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء. تنبالغ فما تؤن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء خش عن بصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر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 التقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء كان كفر ولن تركناها ايتاما فهل من مذكير فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر وَلَنُقَدِّرَنَّ الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ فكأنهم أعجاز نخل موقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بن النذ فقالوا ابشر مننا واحدا نتبعه أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسل أنت لهم فرتقي بهم واصبر ونبئهم أن المال قسمة بينهم كل شرب محتض فلادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر؟ فكيف كَانَ عَذَابِي ونذر؟ إن أضلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط جئناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولو قد انذرهم بطشتنا فتماروا بنذر ولو قد راودوه عن فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذق ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي قد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء لفر عونا نذو كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفّركم خير من لا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 يَوْمَ يسحبون فِي النار على وجوههم ذو قوم سَسَقَرْ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنْ خَلَقَ لَهُ بِقَدْرٍ نَصَّ وَلَمْ قَدْ أَهْلَكْ نَاءَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُذَكِّر وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ استطروا إن المتقين في جنات ونهض في مقعد صدق عياذ ملكي مقتدى